فصل في كراماته وبركاته وانقلاب الأعيان له فيما لمسه أو باشره أخبرنا أحمد بن محمد حدثنا أبو ذر الهروي إجازة وحدثنا القاضي أبو علي سماعا والقاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن غيرهما قالوا حدثنا أبو الوليد القاضي حدثنا أبو ذر حدثنا أبو محمد وابو إسحاق وابو الهيثمي قال حدثنا الفربري حدثنا البخاري حدثنا عبد الأعلى بن محمد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل المدينة فزعوا مرة فركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرسل لأبي طلحة كان يقطف أو به قطاف وقال غيره يبطأ فلما رجع قال وجدنا فرسك بحرا فكان بعد لا يجار ونخص جمل جابر وكان قد أعيا فنشط حتى كان ما يملك زمامه وصنع مثل ذلك بفرس لجعيل الأشجعي خفقها بمخفقة معه وبرك عليها فلم يملك رأسها نشاطا وباع من بطنها بإثني عشر ألفا وركب حمارا قطوفا لسعد بن عبادة فرده هملاجا لا يساير وكانت شعرات من شعره في قلنسوة خالد بن الوليد فلم يشبه قتالا إلا رزق النصر وفي الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها أخرجت جبة طيالسة وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها وحدثنا القاضي أبو علي عن شيخي أبي القاسم بن المأمون قال كانت عندنا قصعة من قصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكنا نجعل فيها الماء للمرضى فيستشفون بها وأخذ جهجاهن الغفاري القضيب من يد عثمان رضي الله عنه ليكسره على ركبته فصاح الناس به فأخذت فيها الأكلة فقطعها ومات قبل الحول وسكب من فضل وضوئه في بئر قباء فما نزفت بعد وبزق في بئر كانت في دار أنس فلم يكن بالمدينة أعذب منها فلم يكن بالمدينة أعذب منها ومر على ماء فسأل عنه فقيل له اسمه بيسان وماءه ملح فقال بل هو نعمان وماءه طيب فطاب وأتي بدلو من ماء زمزم فمج فيه فصار أطيب من المسكي وأعطى الحسن والحسين لسانه فمصاه وكان يبكيان عطشا فسكنا وكان لأم مالك عكة تهدي فيها للنبي صلى الله عليه وسلم سمنا فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا تعصرها ثم دفعها إليها فإذا هي مملوئة سمنا فيأتيها بنوها يسألونها الأدمى وليس عندهم شيء فتعمل إليها فتجد فيها سمنا فكانت تقيم أدمها حتى عصرتها وكان يدفل في أفواه الصبيان المراضعي فيجزئهم ريقه إلى الليل ومن ذلك بركة يده فيما لمسه وغرسه لسلمان رضي الله عنه حين كاتبه مواليه على ثلاثمائة ودية يغرسها لهم كلها تعلق وتطعم وعلى أربعين أوقية من ذهب فقام عليه السلام وغرسها له بيده إلا واحدة غرسها غيره فأخذت كلها إلا تلك الواحدة فقلعها النبي صلى الله عليه وسلم وردها فأخذت وفي كتاب البزار فأطعم النخل من عامه إلا الواحدة فقلعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وغرسها فأطعمت من عامها وأعطاه مثل بيض الدجاجة من ذهب بعد أن أدارها على لسانه فوزن منها لمواليه أربعين أوقية وبقي عنده مثل ما أعطاهم وفي حديث حنش بن عقيل سقاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شربة من سويق شرب أولها وشربت آخرها فما برحت أجد شبعها إذا جعت وريها إذا عطشت وبردها إذا ضمئت وأعطى قتالة ابن النعمان وصلى العشاء في ليلة مظلمة مطيرة عرجونا وقال انطلق به فإنه سيضيء لك من بين يديك عشرا ومن خلفك عشرا فإذا دخلت بيتك فسترى سوادا فاضربه حتى يخرج فإنه الشيطان فانطلق فأضاء له العرجون حتى دخل بيته ووجد السواد فضربه حتى خرج ومنها دفعول لعكاشة جذل حطب، وقال اضرب به حين انكسر سيف يوم بدر، فعاد في يدي سيف صارما، طويل القامة أبيض شديد المتن، فقاتل به، ثم لم يزل عنده يشل به المواقف إلى أن استشهد في قتال أهل الردة، وكان هذا السيف يسمى العونة، ودفع ودفعول الله بن جحش. يوم أحد وقد ذهب سيفه عسيب نخل فرجع في يده سيفا ومنه بركته في درور الشياه الحوائل باللبن الكثير كقصة شات أم معبد وأعنز معاوية بن ثور وشات أنس وغنم حليمة مرضعته وشارفها وشات عبد الله بن مسعود وكانت لم ينز عليه فحل وشات المقداد ومن ذلك تزويده أصحابه سقاء ماء بعد أن أوكأه ودعا فيه فلما حضرتهم الصلاة نزلوا فحلوه فإذا به لبن طيب وزبدة في فمه من رواية حماد بن سلمة ومسح على رأس عمير بن سعد وبرك فماته ابن ثمانين فما شاب وروي مثل هذه القصص عن غير واحد منهم السائب ابن يزيد ومدلوك وكان يجري عطبة بن فرقد طيب يغلب طيب نسائه لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسح بيدي على بطنه وظهره وسلت الدم عن وجه عائد بن عمر وكان جرح يوم حنين ودعا له فكانت له غرة كغرة الفرس ومسح على رأس قيس بن زيد الجذامي ودعا له فهلك وهو ابن مئة سنة ورأسه أبيض وموضع كف النبي صلى الله عليه وسلم وممرت يده عليه من شعره أسود فكان يدعى الأغرة ورؤية مثل هذه الحكاية لعمر بن ثعلبة الجهني ومسح وجه آخر فما زال على وجه نور ومسح وجه قتالة بن ملحان فكان الوجه بريق حتى كان ينظر في وجهه كما ينظر في المرآة ووضع يده على رأس حمضلة بن حذين وبرك عليه فكان حنظلة يؤتى بالرجل قد ورم وجهه والشات قد ورم ضرعها فيوضع على موضع كف النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب الورم ونضح في وجه زينب بنت أم سلمة نضحة من ماء فما يعرف كان في وجه امرأة من الجمال ما بها ومسح على رأس صبي به عاهة فبرئ واستوى شعره وعلى غير واحد من الصبيان. والمرضى والمجانين فبرأوا ومثله ري في خبر المهلب ابن قبالة وأتاه رجل به أدرة فأمره أن ينضحها بماء من عين مج فيها ففعل فبرئ وعن طاووس لم يؤت النبي صلى الله عليه وسلم بأحد به مس فسك في صدره إلا ذهب والمس الجنون ومج في دلو من بئر ثم صب فيها ففاح منها ريح المسكي وأخذ قبضة من تراب يوم حنين ورمى بها في وجوه الكفار وقال شاهت الوجوه فانصرفوا يمسحون القذى عن أعينهم وشكى إلي أبو هريرة رضي الله عنه النسيان فأمره ببسط ثوبه وغرف بيده فيه ثم أمره بضمه ففعل فما نسي شيئا بعد وما يروى عنه في هذا كثير وضرب الصبر جرير بن عبد الله ودعا له وكان ذكر له أنه لا يثبت على الخيل فصار من أفرس العرب وأثبتهم ومسح على رأس عبد الرحمن بن زيد ابن الخطاب هو صغير وكان دميما ودعا له بالبركة ففرع الرجال طولا وتماما فصل فيما أطلع عليه من الغيوب ومن ذلك ما أطلع عليه من الغيوب وما يكون ولا حديث في هذا الباب بحر لا يدرك قعره ولا ينزف غمره وهذه معجزة من جملة معجزات المعلومة على القطع الواصل إلينا خبرها على التواتر لكثرة رواتها واتفاق معانيها على الإطلاع على الغيب حدثنا الإمام أبو بكر محمد بن الوليد الفهري حدثنا الإمام أبو بكر محمد بن الوليد الفهري إجازة وقرأت على غيره قال أبو بكر حدثنا أبو علي التستري حدثنا أبو عمر الهاشمي حدثنا اللؤلؤي حدثنا أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه حفظه من حفظه ونسيه من نسيه قد علمه أصحاب هؤلاء وإنه لا يكون منه الشيء فأعرفه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه ثم قال حذيفة ما أدري أنسى أصحابي أم تناسوه والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من قائل فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه ثلاثمائة فصاعدا إلا قد سماه لنا باسمه واسم أبيه وقبيلته وقال أبو ذر لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علما وقد خرج أهل الصحيح ولا إمة ما أعلم به أصحابه صلى الله عليه وسلم مما وعدهم به من الظهور على أعدائه وفتح مكة وبيت المقدس واليمن والشام والعراق وظهور الأمن حتى تضعن المرأة من الخيرة إلى مكة لا تخاف إلا الله وأن المدينة ستغزى وتفتح خيبر على يدي, يدي علي في غد يومه وما يفتح الله على أمتي من الدنيا ويؤتون من زهرتها وقسمت يمكنه كسرة وقيصر وما يحدث بينهم من الفتون والاختلاف والاهواء وسلوك سبيل من قبلهم وافتراقهم على ثلاث وسبعين فرقة أن منها واحدة وأنها ستكون لهم أنماط ويغدو أحدهم في حله ويروح في حلة ويغدو أحدهم في حلة ويروح في أخرى وتوضع بين يديه صفحة وترفع أخرى. ويسترون بيوتهم كما تستر الكعبة. ثم قال آخر الحديث: وأنتم اليوم خير منكم يومئذ. وأنهم إذا مشوا المطيطاء وخدمتهم بنات فارس والروم رد الله بأسهم بينهم وصلت شرارهم على خيارهم وقتالهم الترك والخزرة والروم. وذهاب كسرة وفارسة حتى لا كسرة ولا فارس بعده وذهاب قيصرة حتى لا قيصرة بعده وذكر أن الروم ذات قرون إلى آخر الدهر وبذهاب الأمثل فالأمثل من الناس وتقارب الزمان وقبض العلم وظهور الفتن والهرج وقال ويل للعرب من شر قد اقترب وأنه زويته الأرض فأري مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمته ما زُيّ له منها، فكذلك كان امتدت في المشارق والمغارب ما بين أرض الهند أقصى المشرق إلى بحر طنجة، حيث لا عمارة وراءه، وذلك ما لم تملك أمة من الأمم ولم تمتد في الجنوب ولا في الشمال مثل ذلك. وقوله لا يزال هل الغرب ظاهرين على الحق. حتى تقوم الساعة وذهب ابن المديني إلى أنهم العرب لأنهم المختصون بالسقي بالغرب وهي الدلو وغيره يذهب إلى أنهم أهل المغرب وقد ورد المغرب كذا في الحديث بمعناه وفي حديث آخر من رواية أبي أمامة لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق قاهرين لعدوهم حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك قيل يا رسول الله وأين قال ببيت المقدس وأخبر بملك بني أمية وولاية معوية ووصاه واتخاذ بني أمية مال الله دولا وخروج ولد العباس بالريات السودي وملكهم أضعاف ما ملكوا وخروج المهدي وما ينال أهل بيته وتقتيلهم وتشريدهم وقتل عليٍ وأن أشقاه الذي يغضب هذه من هذه أي لحيته من رأسه وأنه قسيم النار يدخل أوليائه الجنة وعداؤه النار فكان في من عاداه الخوارج والناصبة وطائفة ممن ينسب إليه من الروافد كفروه وقال يقتل عثمان وهو يقرأ في المصحف وأن الله عسى أن يلبسه قميصا وأنهم يريدون خلعه وأنه سيقطر دمه على قوله فسيكفيكهم الله وأن الفتن لا تظهر ما دام عمر حيا وبمحاربة الزبير لعلي وهو ظالم له وبنباح كلاب الحوأب على بعض أزواجه وأنه يقتل حولها قتل كثير وتنجو بعدما كادت فنبحت على عائشة عند خروجها إلى البصرة وأن عمارا تقتله الفئة الباغية فقتله أصحاب معاوية وقال لعبد الله بن زبير ويل للناس منك وويل لك من الناس وقال في قزمان وقد أبلى مع المسلمين إنه من أهل النار فقتل نفسه وقال في جماعة في أبو هريرة وسمرة بن جندب وحذيفة آخركم موتا في النار فكان بعضهم يسأل عن بعض فكان سمرة آخرهم موتا هارما وخريفا فاصطلا بالنار فاحترق فيها وقال في حنضلة الغسيل سألوا زوجته عنه فإني رأيت الملائكة تغسله فسألوها فقالت إنه خرج جنوبا وأعجله الحال عن الغسل قال أبو سعير رضي الله عنه وجدنا رأسه يقطر ماء وقال الخلافة في قريش ولن يزال هذا الأمر في قريش ما أقام الدين وقال عليه الصلاة والسلام يكون في ثقيف كذاب ومبير فرأوهما الحجاج والمختار وأن مسلمة يعقره الله وأن فاطمة أول أهل لحوقا به وأنذر بالردة وبأن الخلافة بعده ثلاثون سنة ثم تكون ملكا فكانت كذلك بمدة الحسن بن علي وقال إن هذا الأمر بدأ نبوة ورحمة ثم يكون رحمة وخلافة ثم يكون ملكا عضوضا ثم يكون عتوا وجبروتا وفسادا في الأمة وأخبر بشأن ويس القرني وبأمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها وسيكون في أمتي ثلاثون كذابا فيهم أربع نسوة وفي حديث آخر ثلاثون دجالا كذابا أحدهم الدجال الكذاب كلهم يكذب على الله ورسوله وقال يوشكوا أن يكثر فيكم العجم يأكلون فيئكم ويضربون رقابكم ولا تقوم الساعة حتى يسوق الناس بعصاه رجل من قحطان وقال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي بعد ذلك قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن وقال لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، وقال هلاك أمتي على يدي أغلِمة أوغيلمة من قريش؟ قال أبو هريرة راويه لو شئت سميتهم لكم بنو فلان وبنو فلان، وأخبر بظهور القدرية والرافضة، وسب آخر هذه الأمة أولها، وقلة الأنصار حتى يكون كالملح في الطعام، فلم يزل أمرهم. يتبدد حتى لم يبق لهم جماعة وأنهم سيلقون بعده أثارة وأخبر بشأن الخوارج وصفتهم والمخدج الذي فيهم وأن سيماهم التحليق ويرى رعاء الغنم رؤوس الناس والعرات الحفات يتبارون في البنيان وأن تلد الأمة ربتها وأن قريشا والأحزاب لا يغزونه أبدا وأنه يغزوهم وأخبر بالموتاني الذي يكون بعد فتح بيت المقدس وما وعد من سكن البصرة وأنهم يغزون في البحر كالملوك على الأسرة وأن الدين لو كان منوطا بالثرية لناله رجال من أبناء فارس وهاجت ريح في غزاته فقال هاجت لموت منافق فلما رجعوا إلى المدينة وجدوا ذلك وقال لقوم من جلسائه درس أحدكم في النار أعظم من أحد قال أبو هريرة فذهب القوم يعني ماتوا وبقيت أنا ورجل فقتل مرتدا يوم اليمامة وأعلم بالذي غل خرزا من خرز, خرز يهود من خرز يهود من خرز يهودة فوجدت في رحله وبالذي غل الشملة وحيث هي وناقته حين ضلت وكيف تعلقت بالشجرة بخطامها وبشأن كتاب حاطب إلها لمكة وبقضية عمير عمر مع صفوان حين ساره وشارته على قتل النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء عمير للنبي صلى الله عليه وسلم قاصداً لقتله وأطلعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمر والسر أسلم وأخبر بالمال الذي تركه عمه العباس رضي الله عنه عند أم الفضل بعد أن كتمه فقال ما علمه غيري وغيرها فأسلم وأعلم بأنه سيقتل أبي بن خلف وفي عطبة ابن أبي لهب أنه يأكله كلب من كلاب الله وعم مصارع أهل بدر فكان كما قال وقال في الحسن إن ابني هذا سيد وسيصلح الله بي بين فئتين عظيمتين من المسلمين ولسعد لعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويستضر بك آخرون وأخبر بقتل أهل مؤتة يوم قتلوا وبينهم مسيرة شهر أو أزيدوا وبموت النجاشي ومات وهو بأرضه وأخبر فيروز إذ ورد عليه رسولا من كسرى بموت كسرى ذلك اليوم فلما حقق فيروز القصة أسلم وأخبر أبا ذر رضي الله عنه بتطريده كما كان ووجده في المسجد نائما فقال له كيف بك إذا أخرجت منه قال أسكن المسجد الحرام قال أسكن المسجد الحرام قال فإذا أخرجت منه إلى آخر الحديث وبعيشه وحده وموته وحده وأخبر أن أسرع أزواج بي لحوقا أطولهن يدا فكان الزينب لطول يدها بالصدقة وأخبر بقتل الحسين بالطفي وأخرج بيده تربة وقال فيها مضجعه وقال في زيد بن صوحان يسبق عضوا منه إلى الجنة فقطعت يده في الجهاد وقال في الذين كانوا معه على حراء أثبت فإنما عليك نبي وصديق وشهيد فقتل علي وعمر وعثمان وطلحة والزبير وطعن سعد وقال لسراقة كيف بك إذا ألبست سواري كسراء فلما أتي بهما عمر ألبسهما إياه وقال الحمد لله الذي سلبهما كسراء وألبسهما سراقه وقال تبنى مدينة بين دجلة ودجيل وقطربل والسرات تجبى إليها خزائن الأرض يخسف بها يعني بغدادة وقال سيكون في هذه الأمة رجل يقال له الوليد هو شر لهذه الأمة من فرعون لقومه وقال لا تقوم الساعة حتى تقتتل في أثاني دعواهما واحدة وقال لعمر في سهيل بن عمرو عسى أن يقوم مقاما يسرك يا عمرو فكان كذلك قام بمكة مقام أبي بكر يوم بلغهم موت النبي صلى الله عليه وسلم وخطب بنحو خطبته وثبتهم وقوى مصائرهم وقال لخالد نحن وجه لأكيدر إنك تجده يصيد البقرة فوجدت هذه الأمور كلها في حياته وبعد موته كما قال عليه السلام إلى ما أخبر به جلساءه من أسرارهم وبواطنهم وأطلع عليه من أسرار المنافقين وكفرهم واطلع عليه من أسرار المنافقين وكفرهم وقولهم فيه وفي المؤمنين حتى إن كان بعضهم ليقول لصاحبه أسكت فوالله لو لم يكن عنده من يخبره لأخبرته حجارة البطحاء وإعلامه بصفة السحري الذي سحره به لبير بن الأعصم وكونه في مشط ومشاقة في جف, في جف طلع نخلة ذكر وأنه ألقي في بئر ذروانة فكان كما قال ووجد على تلك الصفة وإعلامه قريشا بأكل الأراضة ما في صحيفتهم التي تظاهروا بها على بني هاشم وقطعوا بها رحمهم وأنها أبقت فيها كل اسم لله فوجدوها كما قال ووصفوا لكفار قريش بيت المقدس حين كذبوا في خبر لإسرائي ونعتوا إياه نعت من عرفه ويعلامهم بعيرهم التي مر علي في طريقه وإنذارهم بوقت وصولها فكان كله كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى ما أخبر به من الحوادث التي تكون ولم يأتي بعد منها ما ظهرت مقدماتها كقوله عمران بيت المقدس خراب يثرب وخراب يثرب خروج الملحمة وخروج الملحمة فتح القسط القسطنطينية ومن أشرات الساعة وآيات حلولها وذكر النشر والحشر وأخبار الأبرار والفجار والجنة والنار وعرصات القيامة وبحسب هذا الفصل أن يكون ديوانا مفردا يجتمل على أجزاء وحده وفيما أشرنا إليه من نكة الأحاديث التي ذكرناها كفاية وأكثرها في الصحيح وعند الآئمة فصل في عسمة الله تعالى له من الناس وكفاية من آذاه قال الله تعالى والله يعصمك من الناس وقال الله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وقال أليس الله بكاف عبده وقيل بكاف محمد صلى الله عليه وسلم أعداءه المشركين وقيل غير هذا وقال إن كفيناك المستهزئين وقال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين أخبرنا القاضي الشهيد أبو علي الصلفي بقراءة عليه والفقيه الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري قال حدثنا أبو الحسين الصيرفي قال حدثنا أبو يعلى البغدادي، حدثنا أبو علي السنجي حدثنا أبو العباس المروزي، حدثنا أبو عيسى الحافظ حدثنا عبد بن حميد حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا الحارث بن عبيد عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرسه حتى نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة فقال لهم يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني ربي عز وجل وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا نزل منزلا اختار له أصحاب شجرة يقيل تحتها فأتاه عربي فاختارت سيفه ثم قال من يمنعك مني قال الله عز وجل فأرعدت يد العربي وسقط سيفه وضرب برأسه الشجرة حتى سال دماغه فنزلت الآية وقد رويت هذه القصة في الصحيح وأن غورة ابن الحارث صاحب هذه القصة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم عفا عنه فرجع إلى قومه وقال جئتكم من عند خير الناس وقد حكيت مثل هذه الحكاية وأنها جرت له يوم بدر وقد انفرد من أصحابي لقضاء حاجته وتبيع رجل من المنافقين وذكر مثله وقره أنه وقع له مثلها في غزوة غطفان بذي أمر مع رجل اسمه دعثور ابن الحارث وأن الرجل أسلم فلما رجع إلى قوم الذين أغروه وكان سيدهم وأشجعهم قالوا له أينما كنت تقول وقد أمكنك وقال إن نظرت إلى رجل أبيض طويل دفع في صدري فوقعت لظهري وسقط السيف من يدي فعرفت أنه ملك وأسلمت قيل وفي نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وفي رواة الخطابي أن غورة بن الحارث المحاربي أراد أن يفتك بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يشعر به إلا وهو قائم على رأسه منتضيا سيفه فقال اللهم اكفنيه بما شئت فانكب من وجهه من زلخة زلخها بين كتفيه وندر سيفه من يده الزلخة الزلخة عفن وجع الظهر نعم وقيل في قصة غير هذا وذكر أن فيه نزلت يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقيل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخاف قريش، فلما نزلت هذه الآية استلقى ثم قال من شاء فليخذلني وذكر عبد بن حميد قال كانت حمالة الحطر تضع العضاها وهي جمر على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما يطأها كثيبا أهيلا وذكر ابن إسحاق عنها أنها لما بلغها نزول تبت يداء لهب وتب وذكرها بما ذكره الله مع زوجها من الذم أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو جالس في المسجد معه أبو بكر وفي يدها فهر من حجارة فلما وقفت عليهما لم تر إلا أبا بكر وأخذ الله تعالى ببصرها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا أبا بكر أين صاحبك؟ فقد بلغني أنه يهجو أنه يهجوني، والله لو وجدت لضربت بهذا الفهرفاه. وعن الحكم ابن أبي العاص توعدنا على النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا رأيناه سمعنا صوتا خلفنا، ما ظننا أنه بقي بتهامة أحمر، فوقعنا مغشيا علينا. فما أفقنا حتى قضى صلاته ورجع إلى أهله ثم توعدنا ليلة أخرى فجئنا حتى إذا رأيناه جاءت الصفا والمروة فحالت بيننا وبينه وعن عمر رضي الله عنه توعدت أنا وأبو جهمن ابن حذيفة ليلة قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئنا منزله فتسمعنا له فافتتح وقرأ الفاتحة وقرأ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 فضرب أبو جهم على عضل عمر وقال أنجو وفرى هاربيني فكانت من مقدمات إسلام عمر رضي الله عنه ومنه العبرة المشهورة والكفاية التامة عندما أخافت قريش وأجمعت على قتله وبيتوه فخرج عليهم من بيته فقام على رؤوسهم وقد ضرب الله تعالى على أبصارهم وزر التراب على رؤوسهم وخلص منهم وحمايته عن رؤيتهم في الغار بما هي الله له من الآيات ومن العنكبوت الذي نسج عليه حتى قال أمية بن خلف حين قالوا ندخل الغار ما أربكم فيه وعليه من نسج العنكبوت ما أري أنه من قبل أن يولد محمد ووقفت حمامتان على فم الغار فقالت قريش لو كان في أحد لما كانت هناك الحمام فصته مع سراقة ابن مالك ابن جعشم حين الهجرة وقد جعلت قريش فيه وفي أبي بكر الجعائل فأنذر به فركب فرسه واتبعوا حتى إذا قرو منه دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساخت قوائم فرسه فخر عنها واستقسم بالأزلام فخرج له ما يكره ثم ركب ودنا، حتى سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فهو لا يلتفت فأبو بكر رضي الله عنه يلتفت فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أتينا فقال لا تحزن إن الله معنا فساخت الثانية إلى ركبتها وخر عنها فزجرها فنهضت ولقوائمها مثل الدخان فناداهم بالأمان فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم آمانا كتب ابن فهيرة وقيل أبو بكر وأخبرهم بالأخبار فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ألا يترك أحدا يلحق بهم فانصرف يقول للناس كفيتم ما ها هنا وقيل بل قال لهما أراكما دعوتما عليا. فادعوا لي فنجا ووقع في نفسه ظهور النبي صلى الله عليه وسلم وفي خبر آخر أن راعيا عرف خبرهما فخرج يستد ليعلم قريشا فلما ورد على مكة ضرب على قلبه فما يدري ما يصنع وأنسي ما خرج له حتى رجع إلى موضعه وجاءه فيما ذكر ابن إسحاق وغيره أبو جهل بصخرة وهو ساجد وقريش ينظرون ليطرحها عليه فلزقت بيده ويبست يداه إلى عنقه وأقبل يرجع القهقرى إلى خلفه ثم سأله أن يدعو له ففعل فانطلقت يداه وكان قد توعد مع قريش بذلك وحلف لئن رآه ليدمغنه فسألوه عن شأنه فذكر أنه وعرض لي دونه فحل ما رأيت مثله قط هم بي أن يأكلني وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل لو دنى لأخذه وذكر السمرقندي أن رجلا من بني المغيرة أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقتله، فطمس الله على بصره فلم ير النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسمع قوله فرجع إلى أصحابه ولم يرهم حتى نادوه وذكر أن في هاتين القصتين نزلت إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي أل الأدقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون ومن ذلك ما ذكره ابن إسحاق وغيره في قصته إذ خرج إلى بني قريضة في أصحابه فجلس إلى جدار بعض آطامهم فانبعث عمر بن جحاش أحدهم ليطرح عليه رحا فقام النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف إلى المدينة وأعلمهم بقصتهم فقد قيل إن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذا هم قوم أي يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون في هذه القصة نزلت وحكى السمرقندية أنه خرج إلى بني النضير يستعين في عقل الكلابيين الذين قتلوه عمرو بن أمية فقال حيي بن أخطب اجلس يا أبا القاسم حتى نطعمك ونعطيك ما سألتنا فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وتوامر حيي معهم على قتله فأعلم جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقام كأنه يريد حاجته حتى دخل المدينة وذكر أهل التفسير والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا جهل وعد قريشا لئن أرى محمدا يصلي ليطأن رقبته فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم أعلموه فأقبل فلما قرب منه ولهاربا ناكصا على عقبيه متقيا بيديه فسئل فقال لما دنوت منه أشرفت على خندق مملوء نارا كدت أهوي فيه وأبصرت هولا عظيما وخفق أجنحة قد ملأت الأرض فقال صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة لو دنا لاختطفت عضوا عضوا ثم أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم كلا إن الإنسان ليطغى الرآه استغنى إن إلى ربك الرجع أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لإن لم ينتهي لنسف عن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندعو الزبانية كلا لا تطيعه واسجد واقترب ويروى أن رجلا يعرف بشيبة ابن عثمان الحجبي أدركه يوم حنين وكان حمزة قد قتل آباه وعمه فقال اليوم أدرك ثأري من محمد فلما اختلط الناس أتاه من خلفه ورفع سيفه ليصبه عليه قال فلما دنوت منه ارتفع إلي شواض من نار أسرع من البرق فوليت هاربا وأحس بي النبي صلى الله عليه وسلم فدعاني فوضع يده على صدري وهو أبغض الخلق إلي فما رفعها إلا وهو أحب الخلق إلي وقال لي أدن فقاتل فتقدمت أمامه أضرب بسيفي وأقيه بنفسي ولو لقيت أبي تلك الساعة لأوقعت به دونه وعن فضالة ابن عمر أردت قتل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو يطوف بالبيت فلما دنوت منه قال يا فضالة قلت نعم قال ما كنت تحدث به نفسك قلت لا شيء فضحك واستغفر لي ووضع يده على صدري فسكن قلبي فوالله ما رفع حتى ما خلق الله شيئا أحب إلي منه ومن مشهور ذلك خبر عامر بن الطفيل وأربد بن قيس حين وفد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان عامر قال له أنا أشغل عنك وجه محمد فاضربه أنت فلم يره فعل شيئا فلما كلمه في ذلك قال له والله ما هممت أن أضربه إلا وجدتك بيني وبينه أفأضربك؟ ومن أسمتي له تعالى أن كثيرا من اليهود والكهنة أنذروا به وعينوه لقريش وأخبروهم بسطوتي بهم وحضوهم على قتله فعصمه الله تعالى حتى بلغ فيه أمره ومن ذلك نصره بالرعب أمامه مسيرة شهر كما قال عليه السلام فصل في معجزاته صلى الله عليه واله وسلم فيما جمع الله له من المعارف والعلوم ومن معجزات الباهرة ما جمعه الله له من المعارف والعلوم وخصه بي من الاطلاع على جميع مصالح الدنيا والدين ومعرفة أمور شرائعه وقوانين دينه وسياسة عباده، وقوانين دينه، وسياسة عباده، ومصالح أمته، وما كان في الأمم قبله، وقصص الأنبياء والرسل، والجبابرة والقرون الماضية، من لدن آدم إلى زمنه، وحفظ شرائع مكتوبهم، ووعي سيرهم وسرد أنبائهم، وأيام الله فيهم، وصفات أعيانهم، واختلاف آرائهم، والمعرفة بمددهم وعمارهم، وحكم حكمائهم، ومحاجة كل أمة من الكفرة، ومعارضة كل فرقة من الكتابيين بما في كتبهم، وإعلامهم بأسرارها، ومخبئات علومها، وإخبارهم بما كتموه من ذلك وغيروه، إلى الاحتواء على لغات العرب، وغريب ألفاظ فرقها، والإحاطة بضروب فصاحتها، والحفظ لأيامها وأمثالها، وحكمها ومعاني أشعارها، والتخصيص بجوامع كلمها إلى المعرفة بضرب الأمثال الصحيحة والحكم البينة لتقريب التفييم للغامض والتبيين للمشكل إلى تمهيد قواعد الشرع الذي لا تناقض فيه ولا تخاذل مع اجتمال شريعة على محاسن الأخلاق ومحامد الآداب وكل شيء مستحسن مفضل لم ينكر منه ملحد ذو عقل سليم شيئا إلا من جهة الخدلان بل كل جاحد لله وكافر من الجاهلية به إذا سمع ما يدعو إليه صوبه واستحسنه دون طلب إقامة برهان عليه ثم ما أحل له من الطيبات وحرم عليه من الخبائث وصان به أنفسهم وأراضهم وأموالهم من المعاقبات والحدود عاجلا والتخويف بالنار آجلا مما لا يعلم علمه ولا يقوم به إلا من مارس الدرس والعكوف على الكتب ومثافنة بعض هذا إلى الاحتواء على ضروب العلوم وفنون المعارف كالطب والعبارة والفرائض والحساب والنسب وغير ذلك من العلوم مما اتخذ أهل هذه المعارف كلامه صلى الله عليه وسلم فيها قدوة وأصول في علمهم كقوله الرؤيا لأول عابر وهي على رجل طائر وقوله الرؤيا ثلاث رؤيا حق ورؤيا يحدث بها الرجل نفسه ورؤيا تحزين من الشيطان وقوله إذا تقرب الزمان لم تكن الرؤيا المؤمن تكذبه وقوله أصل كل داء البردة وما روي عنه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من قوله المعدة حوض البدن والعروق إليها واردة وإن كان هذا حديثا لا نصححه لضعفه وكونه موضوعا تكلم عليه الدار قطني وقوله, وقوله خير ما تدويتم به السعوط والدود والحجامة والمشي وخير الحجامة يوم سبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين وفي العود الهندي سبعة أشفية وقوله ما ملأ ابن آدم ويعاء شرا من بطن، فإن كان لا بد، فثلث للطعام، وثلث للشراب، وثلث للنفس. وقوله، وقد سئل عن سبأ، رجل هو أم امرأة أم أرض؟ فقال رجل، ولد عشرة، تيامن منهم ستة، وتشاءم أربعة، وكذلك جاب في نسب قضاءه. وغير ذلك مما اضطرت العرب على شغلها بالنسب إلى سؤال عما اختلف فيه من ذلك وقوله حمير رأس العرب ونابها ومذحج هامتها وغلصمتها والأزد كاهلها وجمجمتها وهمدان غاربها وذروتها وقوله إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض وقوله في الحوض زواياه سواء وقوله في حريث الذكر وإن الحسنة بعشر أمثالها وتلك مئة وخمسون على اللسان وألف وخمسمائة في الميزان وقوله وهو بموضع نعم الموضع الحمام هذا إذن وقوله وهو بموضع نعم موضع الحمام هذا وقوله ما بين المشرق والمغرب قبلة وقوله لعيينة أو الأقرعي أنا أفرس بالخيل منك، وقولي لكاتبه ضع القلم على أذنك، فإنه أذكر للمملي، للمم... فإنه أذكر للمملي هذا مع أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يكتب، ولكنه أُتي علم كل شيء حتى قد وردت آثار بمعرفته حرف الخط وحسن تصويرها، كقوله. لا تمد بسم الله الرحمن الرحيم رواه ابن شعبان من طريق ابن عباس وقوله في الحديث الآخر الذي يروع عن معاوية أنه كان يكتب بين عليه السلام فقال له ألقي الدواتة وحرف القلم وأقم الباء وفرق السين ولا تعور الميم وحسن, وحسن الله ومد الرحمن وجود الرحيم وهذا وإن لم تصح الرواية أن عليه السلام كتب فلا يبعد أنه يرزق علم هذا ويمنع الكتابة والقراءة وأما علم عليه السلام بلغات العربي وحفظه معاني أشعارها فأمر مشهور قد نبهنا على بعض أول الكتاب وكذلك حفظه لكثير من لغات الأمم كقوله في الحديث سنة سنة وهي حسنة بالحبشية وقوله ويكثر الهرج وهو القتل بها أي بالحبشية وقوله في حديث أبي هريرة أشكتب أش أش دردم, أش أش دردم أي وجع البطن بالفارسية إلى غير ذلك مما لا يعلم بعض هذا ولا يقوم به ولا ببعض إلا من مارس الدرس والعكوف على الكتب ومثافنة أهلها عمره وهو رجل كما قال الله تعالى أمي لم يكتب ولم يقرأ ولا عرف بصحبة من هذه صفته ولا نشأ بين قوم لهم علم ولا قراءة لشيء من هذه الأمور ولا عرف هو قبل بشيء منها قال الله تعالى وما كنت تتلو من قبلي من كتاب ولا تخط بيمينك إذا لرتاب المبطلون إنما كانت غاية معارف العربي النسب وأخبار أوائلها والشعر والبيانة وإنما حصل ذلك لهم بعد التفرغ لعلم ذلك والاشتغال بطلبه ومباحثة أهله عنه وهذا الفن نقطة من بحر علمه صلى الله عليه وآله وسلم ولا سبيل إلى جحد الملحد لشيء مما ذكرناه ولا وجد الكفرة حيلة في دفع ما نصصناه إلا قولهم أساطير الأولين وإنما يعلمه بشر فرد الله قولهم بقوله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين ثم ما قالوه مكابرة العناني العياني فإن الذي نسبوا تعليمه إليه إما سلمان الفارسي أو العبد الرومي وسلمان إنما عرفه بعد الهجرة ونزول الكثير من القرآن وظهور ما لا ينعد من الآيات وأما الرومي فكان أسلم وكان يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم واختلف في اسمه وقيل بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عند المروة يجلس عنده عند المروة وكلاهما عجمي اللسان وهم الفصحاء اللد والخطباء اللسن قد عجز عن معارضة ما أت به والإتيان بمثلي بل عن فهم رصفه وصورة تأليفه ونظمه فكيف بعجمي ألكن؟ نعم وقد كان سلمان أو بلعام الرومي أو يعيش أو جبر أو يسار على اختلاف في اسمه بين أظهرهم يكلمونهم مدى أعمارهم فهل حكي عن واحد منهم شيء من مثل ما كان يجيء به محمد عليه السلام؟ وهل عرف واحد منهم بمعرفة شيء من ذلك؟ وما منع العدو حينئذ على كثرة عدده ودؤوب طلبه وقوة حسده أن يجلس إلى هذا فيأخذ عنه أيضا ما يعرض به ويتعلم منه ما يحتج به على شيعته كفعل النظر من الحارث بما كان يمخرق به من أخبار كتبه ولا غاب النبي صلى الله عليه وسلم عن قومه ولا كثرت اختلافاته إلى بلاد أهل الكتاب فيقال له استمد منهم بل لم يزل بين أظهرهم يرعى في صغره وشبابه على عادة أبنائهم ثم لم يخرج عن بلادهم إلا في سفرة أو سفرتين لم يطل فيهما مكثه مدة يحتمل فيها تعليم القليل فكيف الكثير بل كان في سفري في صحبة قومه ورفاقة عشيرته لم يغب عنهم ولا خالف حاله مدة بقامه بمكة من تعليم واختلاف إلى حبر أو قس أو منجم أو كاهن بل لو كان هذا بعد كله لكان مجيء ما أتبي به في معجز القرآن قاطعا لكل عذر ومجحدا لكل حجة ومجليا لكل أمر فصل في أخباره صلى الله عليه وسلم مع الملائكة والجن ورؤية كثير من أصحابه لهم ومن خصائص عليه السلام وكراماته وباهر آياته أنباؤه مع الملائكة والجن وإمداد الله له بالملائكة وطاعة الجن له ورؤية كثير من أصحابه لهم قال الله تعالى وإن تظاهر عليه فإن الله, الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير وقال إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا وقال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرة ولتطمئن به قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم وقال وَإِذْ صَرَفْنَا إلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ ولوا إلى قومهم منذرين حدثنا سفيان بن العاصي الفقيه بسماعي عليه حدثنا أبو الليثي السمرقندي قال حدثنا عبد الغافر الفارسي حدثنا أبو أحمد الجنودي حدثنا ابن سفيان حدثنا مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سليمان الشيباني سمع زر بن حبيش عن عبد الله قال لقد رأى من آيات ربي الكبرى قال رأى جبريل عليه السلام في صورته له ست مئة جناح والخبر في محادثته مع جبريل وإسرافيل وغير من الملائكة وما شاهده من كثرتهم وعظم صور بعضهم ليلة الإسرائي مشهور وقد رأىهم بحضرة جماعة من أصحابه في مواطن مختلفة فرأى أصحاب جبريل عليه السلام في صورة رجل يسأل عن الإسلام والإيمان ورأى ابن عباس وأسامة بن زيد وغيرهما عند جبريل في صورة دحية ورأى سعد عن يمينه ويسار جبريل وميكائيل في صورة رجلين عليهم ثياب بيض ومثل عن غير واحد وسمع بعضهم زجر الملائكة خيلها يوم بدر وبعضهم رأى تطاير الرؤوس من الكفار ولا يرون الضاربة ورأى أبو سفيان ابن الحارث يومئذ رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء والأرض ما يقوم لها شيء وقد كانت الملائكة تصافع عمران بن الحسين وأرى النبي صلى الله عليه وسلم لحمزة جبريل في الكعبة فخر مغشيا عليه ورأى عبد الله بن مسعود الجنة ليلة الجن وسمع كلامهم وشبههم برجال الزطي وذكر ابن سعد أن مصعب بن عمير لما قتل يوم أحد أخذ الراية ملك على صورته فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له تقدم تقدم يا مصعب فقال له الملك لست بمصعب فعلم أنه ملك وقد ذكر غير واحد من مصنفينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال بينا نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل شيخ بيده عصى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه وقال صلى الله عليه وسلم نغمة الجن من أنت؟ قال أنا هامة ابن الهيم ابن لاقس ابن إبليس فذكر أنه لقي نوحا ومن بعده في حديث طويل وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه سورا من القرآن وذكر الواقدي رحمه الله قتل خالد عند هدمه العزة للسوداء التي خرجت لو ناشرة شعرها عريانة فجزلها بسيفه وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له تلك العزة وقال عليه السلام إن شيطانا تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي فأمكنني الله منه فأخذته فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري مسجد حتى تنظر إليه كلكم فذكرت دعوة أخي سليمانة ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فرده الله خاسئا وهذا باب واسع فصل في إخبار الرهبان والأحبار وعلماء أهل الكتاب عن صفته وصفة أمته ومن دلائل النبوة وعلامات رسالته ما يترادفت به الأخبار عن الرهبان والأحبار وعلماء أهل الكتاب من صفته وصفة أمته واسمه وعلاماته وذكر الخاتم الذي بين كتفيه وما وجد من ذلك في أشعار الموحدين المتقدمين من شعر تبع والأوس بن حارثة وكعب بن لؤي وسفيان بن مجاشع وقس بن ساعدة وما ذكر عن سيف بن ذي يزن وغيرهم وما عرف به من أمره زيد بن عمري بن نفيل وورقة ابن نوفل وعثكلان الحميري وعلماء يهود وشامول عالمهم صاحب تبع من صفته وخبره وما ألقي من ذلك في التوراة والإنجيل مما قد جمعه العلماء وبينوه ونقلوا عنهما ثقات من أسلم منهم مثل ابن سلام وبني, وبني سعية وابن يامين ومخيريق وكعب وأشباههم ممن أسلم من علماء يهود وبحيرة ونسطور ونسطور الحبشة وصاحب بصرة وضغاطر وأسقف الشام والجارود وسلمان وتميم والنجاشي ونصارى من الحبشة وأساقف, وأساقف نجران وغيرهم ممن أسلم من علماء النصارى وقد اعترف بذلك هيرقل وصاحب روما علماء النصارى ورئيسهم ومقوقس صاحب مصر والشيخ صاحبه وابن سوريا وابن أخطب وأخوه وكعب بن أسد والزبير وابن والزبير بن باطية وغيره من علماء اليهود ممن حمله الحسد والنفاسة على البقاء على الشقاوة والأخبار في هذا كثيرة لا تنحصر وقد قرع أسماع يهود والنصارى بما ذكر أنه في كتبهم من صفته وصفة أصحابه واحتج عليهم بمن طبط عليه من ذلك صحفهم وذمهم بتحريف ذلك وكتمانه وليهم ألسنتهم ببيان أمره ودعوتهم إلى المباهة على الكاذب فما منهم إلا من نفر عن عارضته وإبداء ما ألزمهم من كتبهم إظهاره ولو وجدوا خلاف قوله لكان إظهاره أهون عليهم من بدل النفوس والأموال وتخريب الديار ونبذ القتال وقد قال لهم قل فأتوا بالتورات فاتلوها إن كنتم صادقين إلى ما أنذر به الكهان مثل شافع بن كليب وشق وسطيح وسوار بن قارب وخنافر وأفعى نجران وجدل ابن جدل الكندي وابن خلصة الدوسي وسعدة بنت كريز وفاطمة بنت النعمان ومن لا ينعد كثرة إلى ما ظهر على ألسنة الأصنام من نبوته وحلول وقت رسالته وسمع من هواتف الجان ومن ذبائح النصب الصو الصوري ومويد من اسم النبي صلى الله عليه وسلم والشهادة له بالرسالة مكتوبا في الحجارة والقبور بالخط القديم ما أكثره مشهور وإسلام من أسلم بسبب ذلك معلوم مذكور فصل في الآيات التي ظهرت عند مولده صلى الله عليه وآله وسلم ومن ذلك ما ظهر من الآيات عند مولده وما حكت أمه ومن حضره من العجائب وكونه رافع الرأسه عندما وضعته شاخصا ببصره إلى السماء وما رأت من النور الذي خرج معه عند ولادته وما رأت إذ ذاك أم عثمان ابن أبي العاصم من تدل النجوم وظهور النور عند ولادته حتى ما تنظر إلا النور وقول الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف لما سقط علي السلام على يديه واستهل سمعت قائلا يقول رحمك الله وأضاء لي ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى قصور الروم وما تعرفت به حليمة وزوجها ضئراه من بركته ودرور لبنها له ولبن شارفها وخصب غنمها وسرعة شبابه وحسن نشأته وما جرى من العجائب ليلة مولده من ارتجاج إيوان كسراء وسقوط شروفاته وغيد بحيرة طبرية وخمود نار فارس. وكان لها ألف عام لم تخمد وأنه كان عليه الصلاة والسلام إذا أكل ما عمه أبي طالب وآله وهو صغير شبعوا ورووا, ورووا فإذا غاب فأكلوا في غيبته لم يشبعوا وكان سائر ولد أبي طالب يصبحون شعثا ويصبح هو صلى الله عليه وسلم سقيلا دهينا كحيلا قالت أم أيمنا حاضنته ما رأيت صلى الله عليه وسلم شكى جوعا قط ولا عطشا صغيرا ولا كبيرا ومن ذلك حراسة السماء بالشهب وقطع رصد الشياطين ومنعهم استراق السمع ومنشأ عليه من بغض الأصنام والعفة عن أمور الجاهلية وما خص الله به من ذلك وحماه حتى في ستره في الخبر المشهور عند بناء الكعبة إذا أخذ إداره يجعله على عاتقه ليحمل عليه الحجارة وتعرى فسقط إلى الأرض حتى رد إزاره عليه فقاله عمه ما بالك؟ قال إني قد نهيت عن التعري ومن ذلك إضلال الله له بالغمام في سفره وفي رواية أن خديجة ونساءها رأينه لما قدم وملكان يضلانه فذكر ذلك لميسرة فأخبرها أنه رأى ذلك منذ خرج معه في سفره وقد روي أن حليمة رأت غمامة تضله وهو عندها وروي ذلك عن أخيه من الرضاعة ومن ذلك أنه نزل في بعض أسفاره قبل مبعثه تحت شجرة يابسة فعشوشب ما حولها وأين هي؟ فأشرقت وتدلت عليه أغصانها بمحضر, بمحضر من رأاه وميلو وفي الشجرة إليه في الخبر الآخر حتى أضلته وما ذكر من أنه كان لا ظل لشخصه في شمس ولا قمر لأنه كان نورا وأن الذباب كان لا يقع على جسده ولا ثيابه ومن ذلك تحبيب الخلوة إليه حتى أوحي إليه ثم إعلامه بموته وجنوب أجله وأن قبره بالمدينة وفي بيته وأن بين بيته وبين منبره بره روضة من رياض الجنة وتخير, وتخير الله له عند موته وما عليه حديث الوفات من كراماته وتشريفه وصلاة الملائكة على الجسد على ما روينه في بعضها واستئذان ملك الموت عليه ولم يستأذن على غيره قبله ونداؤهم الذي سمعوه ألا ينزع القميص عنه عند غسله وما روي من تعزية الخضر والملائكة أهل بيتي عند موته إلى ما ظهر على أصحابه من كراماتي وبركته في حياتي وموته كاستسقاء عمر بعمه وتبرك غير واحد بذريته فصل في أن معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أظهر من سائر معجزات الرسل قال القاضي أبو الفضل قد أتينا في هذا الباب على نكة من معجزاته واضحة وجمل من علامات نبوة مقنعة في واحد منها الكفاية والغنية وتركنا الكثير سوى ما ذكرنا واقتصرنا من الأحاديث الطوال على عين الغرض وفص المقصد ومن كثير الأحاديث وغريبها على ما صح واشتهر إلا يسيرا من غريبه مما ذكره مشاهير الأئمة وحذفنا الإسناد في جمهورها طالبا للاختصار وبحسب هذا الباب لو تقصي أن يكون ديوانا جامعا يشتمل على مجلدات عدة ومعجزات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أظهر من سائر معجزات الرسل بوجهين أحديما كثرتها وأنه لم يؤت نبي معجزة إلا وعند نبينا مثلها أو ما هو أبلغ منها وقد نبه الناس على ذلك فإن أردته فتأمل فصول هذا الباب ومعجزات من تقدم للأنبياء تقف على ذلك إن شاء الله تعالى، وأما كونها كثيرة فهذا القرآن وكله معجز، وأقل ما يقع الأجهز فيه عند بعض يائمة المحققين سورة إن أعطيناك الكوثر أو آية في قدرها، وذهب بعضهم إلى أن كل آية منه كيف كانت معجزة، وزاد آخرون إلى أن كل جملة منتظمة منه معجزة. وإن كان من كلمة أو كلمتين والحق ما ذكرناه أولا لقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله فهو أقل ما تحداهم به مع ما ينصر هذا من نظر وتحقيق يطول بسطه وإذا كان هذا في القراء ففي القرآن من الكلمات نحون من سبعة وسبعين ألف كلمة ونيف على عدد بعضهم وعدد كلمات إن أعطناك الكوثر عشر كلمات فتجزؤ القرآن على نسبة عدد إن أطيناك الكوثر أزيد من سبعة ألاف جزء أو أزيد من سبعة ألاف جزء كل واحد منها معجز في نفسه ثم إعجازه كما تقدم بوجهين طريق بلاغته وطريق نظمه فصار في كل جزء من هذا العدد معجزتان فتضاعف العدد من هذا الوجه ثم في وجوه إعجاز أخر من الإخبار بعلوم الغيب فقد يكون في السورة الواحدة من هذه التجزئة الخبر عن أشياء من الغيب كل خبر منها بنفسه معجز فيتضاعف العدد كرة أخرى ثم وجوه الإعجاز الأخر التي ذكرناها توجب التضعيف هذا في حق القرآن فلا يكاد يأخذ العد معجزاته ولا يحوي الحصر براهينه ثم الأحاديث الواردة والأخبار الصاريرة عنه عليه السلام في هذه الأبواب وعما وعم دل على أمره مما أشرنا إلى جملة تبلغ إلى جمله تبلغ نحو من هذا الوجه الثاني وضوح معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم فإن معجزات الرسل كانت بقدر همم أهل زمانهم وبحسب الفن الذي سما فيه قرنه فلما كان الزمن موسى غاية علم أهله السحر بعث عليه موسى بمعزة تشبه ما يدعون قدرتهم عليه فجاءهم منها ما خرق عادتهم ولم يكن في قدرتهم وأبطل سحرهم وكذلك زمن عيسى أغنى ما كان الطب وأوفر ما كان أهله فجاءهم أمر لا يقللون عليه وأتاهم ما لم يحتسبوه من إحياء الميت وإبراء الأكمه والأبرصي دون معالجة ولا طب وهكذا سائر مزات الأنبياء ثم إن الله تعالى بعث محمداً صلى الله عليه وآله وسلم وجملة معارف العرب علومها أربعة البلاغة والشعر والخبر والكهانة فأنزل عليه القرآن الخارق لهذه الأربعة فصول من الفصاحة والإجاز والبلاغة الخارجة عن نمط كلامهم ومن النظم الغريب والأسلوب العجيب الذي لم يهتد في المنظوم إلى طريقه ولا علم في أساليب الأوزان منهجه ومن الأخبار عن, الإخبار عن الكوائن والحوادث والأسرار والمخبآت والضمائر فتوجد على ما كانت ويعترف المخبر عنها بصحة ذلك وصدقه وإن كان أعداء العدو فأبطل الكهانة التي تصدق مرة وتكذب عشرها ثم اجتثها من أصلها برجم الشهب ورصد النجوم وجاء من الأخبار عن القرون السالفة وأنباء الأمم الأنبياء والأمم البائدة والحوادث الماضية ما يعجز من تفرغ لهذا العلم عن بعضه على الوجوه التي بسطناها وبينا المعجز فيها ثم بقيت هذه المعجزة الجامعة لهذه الوجوه إلى الفصول الأخرى التي ذكرناها في معجزات القرآن ثابتة إلى يوم القيامة بينة الحجة لكل أمة تأتي لا يخفى وجه ذلك على من نظر فيه وتأمل وجوه إعجازه إلى ما أخبر به من الغيوب على هذه السبيل فلا يمر عصر ولا زمن إلا ويظهر فيه صدقه بظهور مخبره على ما أخبر فيتجدد الإيمان ويتظاهر البرهان وليس القبر كالعيان كما قيل وللمشاهدة ديارة في اليقين والنفس أشد طمأنينة إلى عين اليقين منها إلى علم اليقين وإن كان كل عندها حقا وسائر معجزات الرسل انقرضت من قراضهم وعدمت بعدم ذواتها ومعجزة نبينا صلى الله عليه وسلم لا تبيد ولا تنقطع وآياته تتجدد ولا تضمحل ولهذا أشار عليه السلام لقوله فيما حدثنا القاضي الشهيد أبو علي حدثنا القاضي أبو الوليد حدثنا أبو ذر حدثنا أبو محمد وأبو إسحاق وأبو الهيثم قالوا حدثنا الفربري حدثنا البخاري حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي فارجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة هذا معنى الحديث عند بعضهم وهو الظاهر والصحيح إن شاء الله وذهب غير وحي من علمائي في تأويل هذا الحديث وظهور معجزة نبينا عليه السلام إلى معنى آخر من ظهورها بكونها وحيا وكلاما لا يمكن التخيل فيه ولا التحيل عليه ولا التشبيه فإن غيرها من معجزات الرسل قد رام المعاننون لها بأشياء طمعوا في التخيل بها على الضعفاء كإلقاء السحرة حبالهم وعسيهم وشبه هذا مما يخيله الساحر أو يتخيل فيه والقرآن كلام, كلام ليس للحيلة ولا للسحر في التخيل فيه عمل فكان من هذا الوجه عندهم أظهر من غير من المعجزات كما لا يتم لشاعر ولا لخطيب أن يكون شاعراً أو خطيباً بضرب من الحيل والتمويه والتأويل الأول أخلص وأرضى وفي هذا التأويل الثاني ما يغمض الجفن عليه ويغضي, ويغضي. ووجه ثالث على مذهب من قال بالصرفة وأن المعارضة كانت في مقدور البشر فصرف عنها أو على أحد مذهبيه للسنة من أن الإتيان بمثل من جنس مقدورهم ولكن لم يكن ذلك قبله ولا يكون بعده لأن الله تعالى لم يقدرهم ولا يقدرهم عليه وبين المذهبين فرق بين وعليهما جميعا فترك العرب الإتيان بما في مقدورهم أو ما هو من جنس مقدورهم ورضاهم بالبلاء والجلاء والسباء والإذلال وتغيير الحال وسلب النفوس والأموال والتقريع والتوبيخ والتعجيز والتهديد والوعيد أبيان آية للعجز عن الاتيان بمثله والنكول عن معارضته وأنه منع عن شيء هو من جنس مقدورهم وإلى هذا ذهب الإمام أبو المعالي الجويني وغيره قال وهذا عندنا أبلغ في خرق العادة بالأفعال البديعة في أنفسها قلب العصا حية ونحوها فإنه قد يسبق إلى بال الناظر بدارا أن ذلك من اختصاص صاحب ذلك بمزية معرفة في ذلك الفن وفضل علم إلى أن يرد ذلك صحيح النظر وأما التحدي للخلائق في مئين من السنين بكلام من جنس كلامهم ليأتوا بمثله فلم يأتوا فلم يبقى بعد التوفر الدواعي على المعارضة ثم عدمها إلا منع الله الخلق عنها بمثابة ما لو قال نبي آية أن يمتنع الله القيام عن الناس مع مقدرتهم عليه وارتفاع الزمانة عنهم فكان ذلك وعجزهم, وعجزهم الله تعالى عن القيام لكان ذلك من أبهر آية وأظهر إلالة وبالله التوفيق وقد غاب عمضي العلماء وجه ظهور آيتي على سائر آيات الأنبياء حتى احتاج للعذر عن ذلك برقة أفهام العرب وذكاء ألبابها وفور عقولها، وأنهم أدركوا المعجزة فيه بفطنتهم وجاءهم من ذلك بحسب إدراكهم وغيرهم من القبط وبني إسرائيل وغيرهم لم يكونوا بهذه السبيل بل كانوا من الغباوة وقلة الفطنة بحيث جوز عليهم فرعون أنه ربهم وجوز عليهم السامري ذلك في العجل بعد إيمانهم وعبدوا المسيح مع إجماعهم على صلبه وما قتلوا وما صلبوه ولكن شبه لهم فجاءتهم من الآيات الظاهرة البينة للأبصار بقدر غلظ أفهامهم ما لا يشكون فيه ومع هذا فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ولم يصبروا على المنى والسلوى واستبرع الذي وأدنى بالذي وخير والعرب على جاهليتها أكثرها يعترف بالصانع وإنما كانت تتقرب بالأصنام إلى الله زلفا ومنهم من آمن بالله وحده من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم بدليل عقله وصفاء لبه ولما جاءهم الرسول بكتاب الله فهموا حكمته وتبينوا بفضل إراكهم لأول وهلة معجزة فآمنوا به وازدادوا كل يوم إيماناً ورفضوا الدنيا كلها في في صحبته وهجروا ديارهم وأموالهم وقتلوا آبائهم وأبنائهم في نصرته وأتى في معنى في معنى هذا بما يلوح له رونق ويعجب منه زبرج لو احتاج إليه وحقق لكننا قدمنا من بيان معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم وظهورها ما يغني عن ركوب بطون هذه المسالك وظهورها وبالله أستعين وهو حسبه ونعم الوكيل